يملكون نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا ولا حياة ولا موتا ولا نسورا ومقرون أن أوثانا لا تدبروا شيئا وإنما أرادوا الجاهة والشفاعة أي المشركون الأول إنما أرادوا بتلك الأفنام الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه واقرأ عليه ما ما ذكر الله في كتابه ووضحه, ووضحه له يعني اقرأ عليه الآيات التي قرر الله سبحانه وتعالى فيها حقيقة دين المسركين ووضح له هذه الآيات حتى يعرف معناها ثم قل له الفرق بين هذا الذي تقول وبين الذي كان عليه هؤلاء الذين بيّن الله عز وجل حقيقة دينهم في القرآن الكريم هنا تنتهي الشبهة الأولى بجوابها نعم قال رحمه الله تعالى فإن قال هؤلاء, فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأفنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأفنام أم كيف تجعلون الأنبياء أفناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قفدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر أكمل. قال فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأفنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية ويدعون عيسى بن مريم وأمه وقد قال الله تعالى وما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما المسيح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 ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر الشبهة الثانية والجواب عليها لكن قبل ذلك فيما يتعلق بالسبهة الأولى والجواب عليها أريد أن تنتبه إلى أن قول الشيخ رحمه الله في تمام جوابه على الشبهة الأولى وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه أراد رحمه الله أن تقرأ عليه نوعين من الآيات النوع الأول الآيات التي تقرر أن المسركين يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المعطي المحي المميت والله لا شريك له ويا وأنهم لا يعتقدون في من اتخذوهم من دون الله أولياء شيئا من ذلك فهم لا يعتقدون في الأنداد أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وتعطي وتمنع لا يعتقدون فيها ذلك فاقرأ عليه الآيات التي تبين هذا الأمر والنوع الثاني من الآيات أن تقرأ عليه الآيات التي تبين أن عبادة المشركين في الأصنام والأوتان واتخاذهم للأنداد إنما هو من أجل أن تقربهم إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الزلفة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء سفعاؤنا عند الله فتقرأ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء الشفعاؤنا عند الله تقرأ عليه الآيات التي من هذا النوع والآيات التي تقرر أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى ليس مع الله فيها شريك كائنا من كان بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى الشبهة الثانية قال فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام متى يقول لك ما من اتخذ مع الله الشركاء هذه الكلمة متى يقول لك هذه الكلمة هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام متى تسمعها من إذا تلوت عليه الآيات ولهذا من لا يأتني بالآيات وتلاوتها في مقام الجواب على المشركين لم يصبح مؤهلا لدعوتهم وكشف شبهاتهم لأن أساس كشف شبهات المشركين كلاوة آية القرآن الكريم وإن أحد من المشركين استجارك باجر حتى يسمع كلام الله قل إنما أنذركم بالوحي فإذا تليت عليهم هذه الآيات سيقول لك في الغالب هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام سيقول لك قف انتظر هذه الآيات التي تتلو علي هذه نزلت في من يعبد الأصنام في من يعبد الأصنام نزلت في من يدعو اللات والعزة ومنات احجار صخور نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما وهذه طريقة عند هؤلاء للتشنيع على أهل الحق وإثارة الشوسرة على أصحاب الحق كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما نحن لم ندعو اللات يقولون ولا العزة ولا منات ولا غيرها من الأصنام نحن دعونا الأنبياء ودعونا الأولياء ودعونا من لهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى فكيف تقرؤون علينا الآيات؟ التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها حال من يعبدون الأصنام نحن لا نعبد الأصنام ولا ندعو الأصنام فهذه الآيات لا علاقة لها بموضوعنا وبأمرنا هذه تتعلق بقوم كانوا فبانوا نزلت في أقوام يعبدون الأصنام وحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى أمرهم عما نحن ما لنا ولهؤلاء وما أبعد حالنا عن حال هؤلاء نحن ندعو الأنبياء وندعو الأولياء وندعو الصالحين ممن لهم المكانة العليا عند الله سبحانه وتعالى فكيف تتلون في حقنا آيات إنما نزلت في من يعبد الأصنام هكذا سيقول هكذا سيقول فكيف يجاب كيف يجاب عن, عن هذه الشبهات وأحب أن ننبهك أن الشيخ رحمة الله عليه عندما يبين لك مثل هذه الشبهات والأجوبة عنها بينها بعد أن دخل معتركا طويلا مع خصوم كثر مشافهة ومكاتبه وجاهد في الله جهادا عظيما في تقرير التوحيد ونصرته وإبطال الشرك وبيان زيفه فنفع الله سبحانه وتعالى بما كتب نفعا عظيما ولهذا يعطيك عصارة عصارة عن خبرة وتجربة واسعة جدا في هذا الباب العظيم وإذا خذت هذا الغمار نفعا لعباد الله سبحانه وتعالى سترى أنه احسن في صنيعه أيما إحسن رحمه الله تعالى قال فجاوبه بما تقدم لا زلنا باقين مع الأساس الذي يبنى عليه الموضوع جاوبه بما تقدم بما تقدم في صدر الكتاب من تقرير لحقيقة دين الأنبياء وحقيقة دين المشركين وأن الأنبياء دعاة لله سبحانه وتعالى إخلاص التوحيد له وأن المشركين دعاة لاتخاذ الأنداد والأولياء من دون الله تبارك وتعالى وتذكر له أن المشركين الأول كانوا يقرون بالربوبية ويقرون أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار المعطي المانئ وأن هذه الأصنام التي اتخذوها من دون الله لم يتخذوها إلا لغرض أن تقربهم إلى الله لأنهم لأنها بذعمهم لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى فهم اتخذوها من أجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفة فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر يعني إذا كان يقر إذا أقر لك بأن المشركين الأول يقرون بالربوبية وأن الربوبية أمرها لله وحده وليس بيد الأصنام والأوثان شيئا من ذلك إذا أقر بذلك ولكنه أراد أن يفرق بين فعله وهو دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين وبين فعل أولئك الذين يتخذون الأصنام الأحجار من دون الله فماذا تصنع معه حينئذن ماذا تصنع معه حينئذن إذا أراد أن يفرق بين الآيات التي تلوتها عليه وبين الصنيعة بأن الآيات التي تلوتها عليه إنما هي منصبة في حق من دعى صنما من حجر أو شجر أو نحو ذلك وأنها لا تشمل من دعى نبيا أو دعى وليا حينئذ يقول الشيخ إذا أراد ذلك فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام اذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكبين من من يعبد الأصنام من من يعبد الشمس من من يعبد القمر من من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يدعو الأولياء القرآن دل على ذلك قل له القرآن دل على أن المشركين الذين كانوا خصوماً للأنبياء والمرسلين منهم من يعبد الأصنان ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد غير ذلك وقل له عندي آيات في القرآن الكريم تدل على ذلك وأن المشركين ليس فقط المشركين الذين دم الله باطلهم وضلالهم في القرآن ليس فقط من كانوا يعبدون الأحجار والأصنان بل منهم من عبد الأصنان ومنهم من عبد الأنبياء